بِضَاعِبِ سَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّنْ بَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَدَاءً تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا تصبر إن العاقبة للمتاقين وَإِنْ مَا عادِ أَخَاهُمْ هُدًى قَالَ يَا قَوْمِ عُبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ إِنْ أنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه رسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين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 قال اني اشهد الله واشهد اني بني من ما تشركون من دوني فكيدون جميعا ثم لا توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربّي على صراط مستقيم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 وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ دَوَّنَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِنكَعَاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عليم وأتبعوا في هذه الدنيا لعنته ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم أَلَ بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِه ود إِلَى ثَمُودَ خَصًا صَالِحًا قَالَ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 ما يعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعو رحمةً فمن ينصرني من الله إن فما تزيدونني غير تحسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آيتا فذوها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بشيء فيأخذكم عذاب قريب فأقرها فقال تمتعو في ذلك ثلاثة أيام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 وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَعُوا فِي دِيَارِهِمْ جَافِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَمْ فِيهَا أَلَا إِنَّ فَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا وَلَقَدْ جَاتَ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشُرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ فَلَمَّا رَأَا تصير إليه نكرهم وأوجس منهم غيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم نور ضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن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 ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم نوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عنها قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير معدود. وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُ نَاسٍ لِضَرْسِ أَبِيهِمْ وقال هذا يوم عصيب وجاه قومه يهرؤون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم أظهروا لكم فاتقوا الله ولا تخذون في غي في أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حب وَإِن كُنْتَ مَا نُرِيدُ قَالَ لَئِنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آمِنَ إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ قَالَ يَا لَيْتَ إِنَّ رُسُلَ رَبِّكَ لَيَصْنُونِي كَفَى اسدِي بِأَهْلِكَ بِقَطْعٍ مِنَ اللِّينِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّمْ إن رَآكَ إِنَّهُ مُصِيبُهُمَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّمَا مَوْعِدُهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بقريب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 ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخمير وانني اخاف عليكم واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَتُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْفَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بقية الله خير لكم إن كنتم وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب وصلاتك تأمر كأن أترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن خالفكم إلى ما أنهاكم عد إن أريد إلا الإصلاع ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكنت وإليه